وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا فراء دو صدو تلو حاود تلو ولا يتوسط خبرهن إلا ضرفا أو مجرورا نحو إن في ذلك لعبرة إن لدينا أنكالا أي قيودا لباسي النوع أخواتي النين لقد اردت ان اكون خبري انو اكون ان يتوسط يعني اكون اكون اكون اكون اكون اكون اسمك اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون كانني اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون سواء عالم او جهول ين وجهول برامل الروانية ولا يتوسط خبرهن يعني خبري ان وخواتي ان ناكونا بيش اسمكوا واتناكونا نيوان انو اسمكوا الا ظرفا الا اجد ظرف بيت إلا أجر خبري إنو أخواتي إن ضرفت أو مجرور به يعني شيء مجرور به يعني جار ومجرور نح إن في ذلك لعبرة وت إن عبرة في ذلك إن عبرة في ذلك يعني عبرة اسم ان منصوبة تأخر في ذلك جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف لكن هناك جرعه من المسلمين هناك جرعه من المسلمين من حيث المعنى جرعه من المسلمين هناك او لاما المسلمين هناك جرعه من المسلمين هناك جرعه من التوكيدة هناك جرعه من المسلمين هناك جرعه من المسلمين هناك جرعه من المسلمين هناك جرعه من المسلمين هناك جرعه يعني المسلمين هناك جرعه من دواتر بو يناون مزحلق ان كم نا جائزا نا يتدوى. نا, نا لا إن في ذلك لعبره ان لدينا أنكالا أي قيودا كتب زنجير يعني بند كتو بند كتو زنجير أنكالا اسمي إن لدينا ظرفا لدى ظرفك يا مضافه بولينها كابو اجر جار مجرور بون ين ظرف بون او كاديه توسط لا يجوز في هذا الباب توسط الخبر بين العامل واسمه ولا تقديمه عليهما ين بشن النيوان عامل بشن النيوان عامل اسمه كيوا يعني أدواته كان ل اسمه كيوا ين بشن كيفش جاري أجر نتوان بشن النيوان ين نتوان بشت كيفش إنه من باب أولى بوي الله نتوان بكويت النيوان عامله كانوا اسمه كيوا ونا جائز شنيبكويت الكيوا كيفش كما جاء في بابي كان. لا يقال إن قائم زيدا. يعني ما بس إن زيدا قائم قائم الناقة النوان إنه اسم كيو. كما يقال كان قائما زيد. والفرق بينهما بوش اللابد. والفرق بينهما أن الأفعال أمكن في العمل من الحروف. لرؤية عمل وكذا نوع. افعال متمكنت دامز دوتير بهيستيرن لاشي لحروف من حيث العمل فكانت اجمل لان يتصرف في معمولها فكان احمل يتصرف في فكان أحمل فكانت اجمل لان يتصرف في معمولها يعني اوجوان تذكاء لا معمولة كانت تصرف بكريت يعني باشو بيش بكريت وما أحسن قول ابن عنين يشكو تأخره ألا تشجو أنا قولي ابن عنين كشكاتي حالي خويةكات كدوى كدوى خداوى يعني دوى كوتوى بزانا شتيكك دوى كوتوى شكاتي حالي خويةكات الله كأني من أخباري إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم الله يقول خباري النوام ليش فاسيك وجائزي نبيني وبيش كريت أم بيتا استشهاد بيو ناكريت استشهادي بيو ناكريت شنك ابن عنين شرف الدين أبو العباس محمد ابن نصر الدين ابن نصر ابن حسين ابن عنان الانصار الكوفي الاصر دمشق المولد والوفاة ولد في دمشق في سنة خمسمائة وتسعين وثلاثين اينا في انصاته سيونوه لدايك بوبينة شاصة سي مردوها لوانا نيكا استشهاد باش شعر غيوبكري اما بو الشاهد نيه هنا هار من باب استئناس كتية لا بروي إثباتي كشتي كشتيشوا هيا خبري شواء شائع حيلا أنه النحات والعلماء كأخباري إنه أخباري إنه وأخواتها لا تتقدم بس لا لا تتقدم يعني استثرافا لمعناه معناه كي خوشا معناه كي خوشا وشتيكي جوان السياق كلاوة بيه هنا أجنا أولي بلي لبيش ستسيب فين جيه جدي وترابي لها الأشعار. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر ظرفا أقد خبر ظرفا هو باسمان كد أو جارا مجرورا فإنه يجوز فيهما أن يتوسطا أقد جار مجرور بأن ظرف بيت درست أو كاتا بيشي اسمك كون واتا كون النيوان اسمك اسمكوا لأنهم قد يتوسعون فيهما ما لم يتوسعوا في غيرهما أو مجاليب ضرف وجار مجرور أدريت بغير أن أنها كما قال الله تعالى إن لدينا أنكال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى واستغنيت بتنبيه على امتناع التوسط في غير مسألة الظرف والجار والمجرور عن التنبيه على امتناع التقديم على العامل وسمه، لأن امتناع الأسهل يستلزم امتناع غيره، بخلاف العكس. عليه هر أوندي وتم،, وتم خبر پيش بسر اسم اسمه واتخبر ناكيت النيوان عامله اسمه، أما إشارة التنبيه كا من باب اولا ناكيت پيش شو؟ پيش عم، پيش النيوان. كنا النيوان بويه يجب ان يكون هذا المجرور يجب ان يكون هذا المجرور يجب ان يكون هذا المجرور يجب ان يكون هذا يجب من يكون هذا الظرف والمجرور ان يكونوا هذا تقديمه. يجب ان يكون هذا المجرور يجب ان يكون هذا المجرور يجب واضحة يعني تأيل البريكب ولا برنامج هذا في الشغل يعني كاتيوتم أكيد التواصل لازمني يا جائزي كان أكيد فيش عامله ولا يلزم من ذكري توصيتهم الظرف والمجرور أن يكونوا يجيزون تقديمه يعني على العامل لأنه لا يلزم من تجويزهم في الأسهل تجويزهم في غيره يعني كانت إلش تك السهلة و تجوزي ينكدو بحاله و ينبني و يكرهني و ينعملو اسمه لازم ينبني تجويزي كان ينبني بزام و ينكدو و ينكدو و ينزلنا في ينزلنا نحو ينزلنا و في و ينزلنا بعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين والقول نحو قال إني عبد الله وقبل اللام نحو والله يعلم إنك لرسوله بس انما ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله كان باس كيد, ومن حيث العمل باس كيد, وباس كيد ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله انلت شونيكا بكسره اني انني و هر ام ما د ين لَمْ اني بفتحه همزه بفتحه لم تشونيك هنايتي الي ان بكسره وتكسر ان في الابتدائيه كاتج اجل لبدايه كلامه و ان بكسر تحريكه ان انزلنا انزلنا و وبعد القسم تدوي قسمش وبعد القولي مثل قال قلت قيل هات مشتقاتي شي قول هبت تدوي أوا مادي انها بكسر رسمك ليت و اشخنريت اوا ين اجر لبش لما هات اجر لبيش والله يعلم انك لرسولو لما هات اويك الى في شات ولا ان بكسر ال رسم كده واشكريتها وكول تكسر ان في مواضع احداها أن تقع في ابتداء الجمله اقل بدايه وكقوله تعالى ان أنزلناه في ليلة القدر ان اعطيناك الكوثر الكوثر ان اعطيناك الخير الكثير او الكوثر اي الحوض ان اعطيناك الكوثر الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ابيني الا ان انك تتفشي جمله او الاي حرفه لا يضر ابتداءك ولو حقيقيني س انك تتفشي الا <سؤال> بلام ألا حرف أركاني جملانية هيش يعني شي بيش كووتنك. بيش كووتنك. بيش كووتنك. حقيقي يعني ما علينا أكيوت يعني ونبي حرفك, حرفك نخبر نفعل نفعل نفعل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تائرة لهند طبعيا أمك السائق مونية وتمثيل المؤلف بهذه الآيات يدل على أن الابتداء في كلامه يشمل الابتداء الحقيقي كما في الآيتين الأولى والثانية والابتداء الحكم كما في الآية الثالثة نو قوسك دينو همس تماشى قالوا تمثيل المؤلف هو المؤلف هو المصنف وهو الشارح هي مقصدي شيء مقصدي النسخه لحاشيه واشتنوس زاد انا الله جائزه, جائزة, جائزة تمثيل المؤلف جائزه اشيوه وتمثيل المؤلف بهذه الايات يدل على ان الابتداء في كلامه يشمل يدل على أن الابتداء في كلامه كاتي على ابتداء في كلام المؤلف على ابتداء يشمل الابتداء الحقيقي وكوباس ما كان الحكم. أفسر إن أنزلناه إنك انك ابتداء حقيقيا. يعني شيء حقيقي. يعني هي جلفزق لفيش نبي. حقيقه او على الحقيقة. بلام اجر لفيش شيء ببي. بلام زر النجانيات أو في حكم ملشي حقيقيه في حكم الابتداء الحقيقي. كابو اس اجل بيش, بيش بيان حرفي حرفك لبيش بيت لو شنه ان بكسر اخضرته ورس مشاكله الثاني بعد القسم ادوي قسم ان بكسره كقوله تعالى حاميم والكتاب المبين والكتاب قسم ان انزلناه ان انزلناه ياسين والقران الحكيم إنك لمن المرسلين إنك بعد الخصم كهو كأو بعد القسمات هذا إن الثالث أن تقع محكية بالقولي كيوت الشون يا أو جمله جملة حكايات به قال إني عبد الله سأني عبد الله هو القول هل أو قصي كوتويتي مقولي قولك قولا قتلاوك هرخوا قولا قتلاوك او ايكا قتلاوه اني عبدالله فأقل الدعاء قال هات او ايش بكاسر الرابع ان تقع اللام بعدها اللام كيفية الدعاء انو كقوله تعالى والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكذب ابني اللهم فكسرت بعد يعلم ويشهد الدواء يعلم ويشهدوا بو يعلم ويشهد, ويشهد يا بس بمعيبارشتي كيف الله يسهل همان فعل هاتون بلام لبر لام فكسرت بعد يعلم ويشهد وإن كانت قد فتحت بعد علم وشهد في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون انفسكم بس لبرؤي لام نيا. أبي نبي بشيخن لعواتها. أقدر كسب ب ب با ب با أن نخن يا بقى لو شيء كسب يا بولا أو لا يعلم ويشهد بعون الله. لبر فعلك نبي بشيبوه هشتيكتر. همن فعلن أبي نيلبيه بإن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 في اثناء الجمله او كتب ان <تصفيق> الله يالله <تصفيق> <إهنك> <هي. تصفيق> الله شهد الله أنه لا إله إلا هو وذلك لوجود لوجود اللام في الأولين دون الاخرين ابن لي كما لبربوني لام بإنهاتو لبرنبوني لام لودوانيتر همان مادشن بفتحاتونا أما تشاهدش هنا بكسر ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبري إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبري أو الفصل ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. يجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر. يعني يجوز دخول اللام على الخبر المتأخر. يعني خبري شيء خبري إني مكسورة. ين على اسم إنا المتأخر. كابو اسم إنا دواب كبيرة. ين خبري إنا دواب كبيرة. جائزة بشي السري لام أو ما توسط من معمول الخبر معمول خبر خبر هندي جار خوي عمل أكالك لما يتر أو معمولة أو إشتاكرا او أقرب كويتا نيوانا أو لام لا جائزة بشي السري ين ضمير فصل كابوا باسي تقدم النية تقدم النية اسم دعاء خبر دعاء معمولي خبر كيف تنيوان ضمیر فصل امتوار جائزا لام چته بلام لام لا شنه ويجب مع المخففتي ان اهملت اجر اگر اهمال کرا دویتنا سر باسي اعمال اجر لا اجر ان اهمال کرا او كات واجبہ لم السري ولم يظهر المعنى بمرجيك معناك ديار نبيت نزاني إن مخفف من الثقيلة يان إن نافية يعني إن إنا أقر تخفيفة نبيت يبيت إن لو كاتا احتمال إن إن هو بيت يعني مخففة من الثقيلة اسم خبرها بيت يان بإني بأ نافية بخير نبيت لو كاتا أقر معناك ديار نبيت وإن يشتخفيف كراب يعني أو كات واجبا اللام كبير ببيت بو بوءي إن إن بنافيا حساب نكرة كابو يستف أم أم فصليك باسي أكاد باسي دخول لامه لتشونك الجائزة لامه ب لتشونك واجبة لامه ب يجوز دخول لام الابتدائي بعد إن المكسورة على واحد من اربعه جن. اثنين متاخرين واثنين متوسطين يعني اثنين متاخرين واثنين متوسطين ابي اشدوا اثنين لا يتشمر رسم كده اثنين اثنين هذا هو الصحيح لا اثنين متأخرين واثنين متوسطين كابو لام السر لام اشتسر شوارشت لما نهانا شوارشت دوانيا متاخرا دوانيا متوسطا اما جواز فاما المتاخران او دوشتيك دواءك فالخبر نحو وان ربك لذو مغفرة لذو مغفرة والاسم نحو إن في ذلك لعبرة عبرة اسمي النبو لبد أويك دواك وتوال لام بشي جوازا أشتوانين بيت وإن ربك لذو مغفرة خبر دواك وتوال لام جائزة بشي تسري وأما, وأما المتوسطان أو دوانيك أكون نيوان ولام جائزة بشي تسريان فمعمول الخبر فمعمول الخبر يعني كلميك كا عملكي خبرة عمليك عملكي خبرك كا نحو إن زيدا لطعامك آكل اصل جملتك شو إن زيدا آكل طعامك يعني الزيد براسي الزيد يعني كيخ طعامك يخوادوا ين يخو بخوري كيا طعامك يتويا أكل خبره خبري هو هو اسمي فاعل يعمل عمل فعله هو هو هو هو زيدا هو طعامك هو فاعل يعمل فعله هو هو فعله إن هو يأكل هو هو هو هو طعامك هو هو هو هو هو ولكن يجب ودرستي يكون لا البيت السري يكون في البيت الذي يكون في البيت الذي يكون في البيت الذي يكون في البيت الذي يكون في البيت الذي يكون في البيت اسمه يكون بو بوأي خبر نبيت كان نبيتي نبية صفي مبتداك أسد بس يكين لايك بصري كان فصل يعني يفصل بين المبتداء والخبر لدفع التوهوميتي أن يكون الخبر صفة للمبتدا وعمادا لايكوا في كان نون عماد نحو إن هذا لهو القصص الحق اگر هو النبي إن هو النبي. ان هذا القصص يا ان هذا القصص الحق اكرها اكرى هذا القصص بيتك صفيت صفي هذا بو أو... كقصص الحق بيت الصفي هذا هو هين إن هذا لهو فصلي كذلك بوي وتصورنكي كأو أويا بلك القصص الحق خبري هذا أو ضميرك هو فصلا يفصل بين المبتدأ والخبر يا بين الاسم والخبر ضميري فصل أبيني متوسط بين الاسم والخبر جوازا لما تسري أو شني شو إن هذا لهو القصص الحق وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون أبيني وإنا أجل نحن نبوها وإنا الصافون صافون أبوه شي أبوه وصف إنا الصافون مثلا دو أي شهر ما خبرك بيت ان الصافون أبوه شي شتيك. امكان بو وصافون ببيته وصفي ان ناكه بيس من بخبره ابو بالام كن نحن هات فصل بين اسمه خبره هيكت أو كاته يتنابي بالي الصافون وصفه علي خبري شيء خبر ان نحن ضمير فصلة ام لما تشوت نحن جوازا وَإِنَّ لَنَحْنُ لنحن المسبحون وَقَدْ وقد يكون دخول اللام واجبا او اشهر شنبوك جوازن بو اما لام واجبا وقد ها يعني اعتمادا يعني يعتمد عليه في فصل الاسم والخبر هذه شبه اعتبارك هو النوع يعني لفصله سمي فصلا لاعتماده في الفصل سمي اعتمادا او عمادا وقد يكون دخول اللام واجبا وذلك اذا خففت ان يعني ما بس اني اقل ان التخفيف بكره واهملت واهملت يعني اجنك يعني اسم خبري نبي لجملك يعني اسم نصب نكد خبريش خبري رفعك خبري ولم يظهر قصد الإثبات در يعني در نكوك إثباته احتمالا نفي به اغا تنم عبارته به اغا تخفيف فكرة اوهي اويك يعني اگر این نبی باعث که باعثی کتی ره. اگر بینی من اینه، باش این. آو تخفیف. اگه واو اهمیت، یعنی چی اهمیت؟ یعنی لجمله که نبینی منصوبی که ابیت اسمی. مرفوع کش خبریت. آو دوشرط. شرط سام ولم یظهر قصد اثبات. يعني در نکیوی لجمله که بومان بپیس ترشی بی کلام کو در نکیوی ما بس پی چیا اینی نافیانیه. يعني قصدي إثبات درناكوت، ولم أقل لشل بو إثبات هات بيت. بو إثبات هات، أو فيبس بشيء ناقط، فيبس بلام ناقط، يعني إمكان التباسينية اللي قالش شيء اللي قال إن بلام هاد لهرش وناقط، قصدي إثبات درناكوت امكاني التباسها بو اللي قال إن هي نافية واجب اللام يكبين بزهان كأني مخففة من الثقيلية باثبات وإني نافينية، واضحة؟ ولم يظهر قصد الإثبات كقولك إن زيد لمنطاق. بمنو منيسرون تريكي نوا إن بزنس شرثقيتياء مخففة بله، شن كإنانية. هج منصوب كتياء زيد منطلق منصوب تانية كابومهملا إن إيشي نكدوا. أنجى اكري ان زيد منطلق يعني ما زيد منطلق اكل لا ما كل لا بي اكل لا ما كل لا ان زيد منطلق يعني ما زيد منطلق اكري اينكه شبيت نافيه به ما دام امكانا اينكه نافيه به واجبا لام يق بينين دايبنين بو بو ان بو نفي نخوندرو بو مخففه من الثقيله بخندتو اما اجل لا هنا اوقات زيد, زيد إن مهمل وجب هنا فرقا بينها وبين ان النافيه كالتي في قوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا تمام لام هاتوا لام نعت كوام انات نافيه يعني ما عندكم سلطان منك زائدية ما عندكم بتوكيدة يعني هيك سلطانك هيك سلطانك تانية هيك سلطانك تانية يعني قوي زيادرة ما عندكم من سلطان بهذا إن عندكم من سلطان بهذا نكبو إثباته ولهذا تسمى اللامة أم لامة بلا شيء لا مفارقة لأنها فرقت بين النفي والإثبات. كابو دعاء ميكزانيت بو يفعل كفاء فصحيا إن علمت ما تقدم فإن اختل شرط ف فإن اختل شرط فان فإن نقص شرط من الثلاثة كان دخولها جائز يقل شرط لو يصير تخفيف إهمال عدم ظهور قصد الإثبات يكشط لو شرطنا مفقود بن أو كاتشي دخول قي جائز نابي كاتشي واجب لعدم الالتباس وذلك إذا شددت إن زيدا دخول لم يتو جائز وكم فيشتل تشوار دانك يباس مانك لبرشيل بترتخيفني أو خوف في تخفيف فكرة بل عم ببين إن جملة نحو إن زيدا خواب، مادرم ایشی کدوما دخوری لام بونم این زیدن لقایمون لامکه جایز بچت امجره، مادرم زیدن منصوبه چونکه این اعمال کرده هروها، او خففت و اهملت و ظهر المعنا تنات اگر اهمالش بکده ایج نکه، بلن دیار جمله که بو نفی نیه بو اثباته، او که تهر پیوست نیه بچی، پیوست من بلام نیه. كقول الشاعري أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن أنا ابن أبات أبات يعني مانعي من لآل مالك ظلم قلناك يا من مانعي الظلم وإن مالك شاهدك ليري إن مهملة مخففة مهملة هذا هو كتابه تحتها شرط يمشر مالك كانت كرام المعادني ليري بتخدير جملك لبرو عليه يا مزيم وظلم قبولناك وآل مالكين أكريد لكاتك آوها من منع ظلمك أو بيايك آوها شانو شوك الدار بيدو أيب ما مالك كرم المعدن اكن نفي نفي كرمو بشاكي تي شجعي خيبك ما ظهر المعنى يعني في الاثبات في النفي نية ان نكل في بيت او كاتب في هي هي في هي بلام هي هي هي هي هي هي هي هي هي وان إن مالك كانت مالكه وغلطت لكن النبي ليس في محل اه طبعا بخففت واهملت وظهر المعنى اهملت يعني نبني اشي كدوى نصبي اسمك اسمك منصب كدوى سبما ابحث بحث بن السرشي ان ومثل إن لا النافل للجنس لكن عملها خاص بالنخرات المتصلة بها نحو لا صاحب علم ممقوط ولا عشرين درهما عندي وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال وعليه يعني على الفتح أو على الكسر في نحو لا مسلماتي وعلى اللياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين همان إشتون دوي أوي كانوا أخوات من باسكت إشت لإشت كانوا أخوات يا ليسا دامانا شيء ما ما يمشبه بليسا نوع ما يجب ان يكون اخواتي هو ما لينا في الجنس أخوات اخواتي هو ما يجب ان يكون اخواتي هو ما يجب ان يكون اخواتي هو ما يجب ان يكون ان يكون اخواتي هو ما يجب ان ولكن هذا لا يوجد شيء يجب ان يكون هناك اسم يخبرنا بانه يخبرنا بانه يخبرنا بانه يخبرنا بانه يخبرنا بانه يخبرنا بانه يخبرنا بانه يخبرنا بانه أبي بانه يخبرنا بانه يخبرنا بانه يخبرنا بانه يخبرنا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 وتفصيلي واسم كشيچ وانا جادي واهي مفردة جادي واهي مضاف جادي واهي شبيه بالمضاف ديت او ما بباسك الله كان اسمها غير مضاف وين كان اسمها غير مضاف اجل اسمكي مفرد مضاف ومضاف اليه نب ين شبيه بالمضاف ديت نشرحه لك بعدك ان شاء الله شبيه بالمضاف نب تنها مفردة وقول لا اله لا رجل اجل مفرد كلمة بني على الفتح، وكتم مبني على الفتح في محل نصب، في نحو لا رجل، لا نافل الجنس، رجلة، نال رجلة اسم لا منصوب، سيدكين، معدم مفرد، مضاف مضاف إليهين، ينشبه بالمضاف نيا، اسم لا مبني في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب، يعني أجر مفرد، ولا رجال، أسر رجال مفرد ينجمع. لم باب لم باب في مفرد. شو نقول؟ لم باب ولا باب مفرد إصطلاحه كخاص لم باب ولا باب نداش. ما بس معناه مفرد أويا كلمة واحدة. نعم مضاف نبة. آه مضاف نبة. يعني كلمة واحدة. ولو كلمة كانت جمعية مثنية. بون منا. بوي الله وعليه ولا رجال وعليه أو على الكسري يعني على الفتح يعني يبنى على الفتح أو على الكسر في نحو مسلمات يعني جمع مؤنث سالم لبروي مفردة يعني يك كلمة يا لم بابا في وتر المفرد أكرم مبني على سرفتح وأكرم مبني على كسر يعني شو لا مسلمات لا مسلماتي مبني على الكسر مبني على الفتح لم بابا درسته لا مسلمات لا مسلماتي يعني مبني بي لسر فتح في محل نصب يعني مبني بي لسر كسر في محل نصب اسمي چي؟ اسمي لا وعلى لي في نحو لا رجلين لا رجلين لا نافي للجنس رجليني. اسمي كم اسم اسمي لام مبني مبني مبني لسر لي في محل نصب اسم لا بلبري مفردة. كمفردة هو مبني على كل هرشتية أصليج شو أنا. مب أصليج كاتي خوي نصب. هو اسم مبني في محل نصب اسم كيا اسم لا. ولا مسلمينا. مسل... مسلمينا. ولا مسلمينا. مسلمينا. علي مبني على الياء في محل نصب اسم كيا اسم لا.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 وعلى الياء يعني يبنى على الياء في نحوي يعني ما عطوفة لا يعني سام لا رجلين مبني على الياء لهذا بش رجلين مسلمين يعني اسمي لايا مبني على الياء في محل نصب لم, لم بابا لم بابا كيف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 آ یک کلمه یا و به خباست من که گفتم لیره لم آدم چقدر رو لوقاته آ لوقات از چقدره و من لم بابا مفرد استلاحی کی خاصه یعنی هر چیک مضاف و مضافی لهی بیت ین شبیه به المضافه یعنی کلمهای بی پیوستی بدوعی خویه بیه و پیوته شبیه به المضاف اگر مضاف و مضافی لهی بیان کلمهای بی پیوستی بدوعی خویه بی اسم لا منصوب بلم مستقل مستقبله من لا رجله أو كات علماء نحو تعليل ترجمة أو مدلل كذي كله مدلل كذي. ألين ترشيبي كذا هو كخمسة عشر. شون خمسة عشر لي اسم عدد مركب مركب على فتح الجزئين مبنية للا رجلش ليجناك رناه بو لعدم جواز دخول فاصل بينهما. يعني لا اجناك الا ببيك بي وب، بي. لبر ام اتصالي بيك هو مبني على الفتح في محل نصب و لبر ام و لبشتي تريش اگر عطف قين السريع اطفكانج اكريت مرفوع بيت عند السيوطي اكريت مرفوع بيت شي بيت صفيتي بيت او مبتدا بيت بيش أو لا تشو بيت السريع لابر أودوهو كارا يعني أبين مفرد مبني على الفتح به في محل نصب لعدم دخول الفاصل بينهما وجواز العطف على محل لا, لا محل اسم لا محل اسم لا كاتيخويشي بوا مرفوع بوايك لنعتيك بينين مرفوع به بي لا تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله سبب تفصيل دار أكويك كشندين هنا هي إعرابي هي ما هو بس مثلاً سكر في لا رجلين ما بدي رسالة لجاتي بيتها ما عن الفترة في على الساعة. ناي ساتو أتقولي أتقولي بعشرة أبو عربي نيو توا اسم لا منصوب علامة النصب هي ليه؟ وش يعني نعم وتوا لبرشي لبره واقلين كلمة كلمة يعني اسم لا أجري كلمة بيت لكنه يمكن ان يكون لك خمسه عشر سيدنا يوم يمكن ان يكون لك خمسه يعني لا يتصور انفكاكه عن اسمه لك خمسه عشر سيدنا يوم يمكن ان يكون لك خمسه عشر سيدنا يوم يمكن مبني على يان مبني على في اينا قويتين ايها يعني لك ناصبني بو اسم مفردك لابن مفرد مفرد جليلما بس من بيتي مضاف مضاف نبي. يعني شبيه بالمضاف نبي. وكل الشرحة كذلك يأثروا نبيته ان شاء الله تجري مجرى ان في نصب الاسم ورفع الخبر لا يعني لا همان ايش ما بوكات انما بوكات بلان شي بثلاثة شروط احدوها أن تكون نافية للجنس يعني من حيث المعنى نفي جنس بكات يعني واحد نبي مثلا يعني لا رجل في الدار بل رجلان مثلا يعني نفي جنسي أو اشترك كاتش لا رجل يعني جنسي رجال مثلا أن تكون نافية للجنس والثاني أن يكون معمولاها نكيرتين أبي اسمه خبركشي بيت نكرة بيت والثالث أن يكون الاسم مقدما أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا تماشاك شرطه لبيرتو يعني شرطه لبيرتو لما تنقيوتي لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة شرط اتصال انفصال نهينا وتي ثلاثة شروط أن تكون نافية للجنس أن يكون معمولاها نشرتين والثالث أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا احتمالا لنا أم شرطي شرطي كالبير ما بستي بيت بلان اكري بلي مبستن الاسم يتقدم على الخبر بيا هر نقصانا أتواني بك هذا الشرطي كنم الشرط شوaram كأبيف عاصل للنيوان لاو اسمي لا نبت فإن خرم الشرط الأول يعني فإن نقص أو انتقص يعني شرط كم أجر نقصان ب أن تكون نافية للجنس نافية للجنس نبو مثلا بأن كانت ناهية مثلا اختصت بالفعل وجزمته نحو لا تحزن إن الله معنا ان يكون لك لا لا لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون كمثل لا تحزن لك ان تكون لك ان تكون ونافية ان تكون لك ان تكون لك ان نحو ما منعك ألا تسجد إذ أمرتُك. يعني كي منعك ذي كسجدة ببيت. كي منعك ذي كسجدة ببيت. كي منعك ذي سجدة بيعني السجدة بردن. السجدة بردن. إذا تمر لكوديشة رواية. لكوديشة غير ما خبر ده أعمت ترشي يعني العربي شروية. شيء منعك دي سجده نبي شيء منعك دي سجده دابا يعني السجده في منعك دي لا سجده بردن كان البرد وا منعك دي لا سجده نبي كالسجده نبي هر دوشتك خلق بكاري اينه ازماني عربي شهر واحد وقران اجلزم معنا يعني يسلك ما منعك أن تسجد يعني ما منعك السجودة. اغرى أن وما وان وما دخلت عليه في تأويل مصدر بينين لبل افعل لك متعدي يعني ما منعك السجود من ها ناخذ تركيبك هكا ما منعك السجود ما منعك السجود انت سديت يا واضح <تصفيق> لكن لا عادي ما منعك السجودة كابو أم لا أكريد لبروا الشرط ياك البو جنسية اللاقة يتر أجرنا هي بأجر زائد أو نافية للوحدة مثلا نفي تيا بلان نفي جنسية عملت عمل ليس مثلا نحو لا رجل في الدار بل رجلاني لا رجل في الدار يعني يكفيونيها لماض دو هيا مثلا أما شرطي يكم نفي جنس تياه مفقود بو وإن انخرم أحد الشرطين الأخيرين لو يقلودو شرطي أقر نبو نقص بون لم تعمل شيئا ووجب تكرارها أو كاتفي بيستشبكين لا كدباركين مثال الأولي لا زيد في الدار قال أن يكون مع معمو مولاه نشرتين اا بون منا اسم لا معرفة بيت معرفه بيت لا زيد لبره معرفه كهر اسم لا بيني يا لا معرفات أو لا في الجنسيه بون لا زيد في الدار حاج كاتي أوجه ابي تشبك وجب تكراره قبل لا كدباركته لا زيدن في الدار ولا عمر ولا عمرو ومثال الثاني لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول تماشا يسا غول هرشا غول نكريا بلان ما دام تقدم تقدم الخبر على الاسم او كاتشيا او كاتا بلاي نافيه للجنس حساب نكره ابيت شيء بيت ابيث وهنا اللاكش بيتوا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون بيوت مانسي الشرط هنا والشرط تشاري من هنا و يعني لا يتصور تقديم الخبر على العسم على الاسم وعدم الانفصال. شو مك؟ حر لجل تقدمي خبرة. ده جل تقدمي خبرة. بس الر اسمه فصل كيوت النيوان لو. اهو. بلى م بين لوا بين بين لو داينين. هر <شتاك> لو كلو داينين. بوية او بكا. شرط يشوارب منزل كل الكتب كاني ترى بني مانا. بلى م هر بوا دلالة ده على الشرط يشوارب. لان هذه الامور التي تتمتع بها فيها يعني وان لا رجل. لا فيها غول اسا غول يعني لا فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها كبس ما اما أما دخل غوليش بفتحة بيخيتوا بيخيتوا جيجيك أو هي كالدواء نوي خمر هرشك مسكر بيبي خيتو سر إيشيك وعيشك توشبد او بونو سر إيشي بيطلع غول غول يعني ما ينشأ من الخمر من صداع والسكر الضم سكر ما ينشأ من الخمر من صداع وسكر ولا هم عنها ينزفون ينزفون يعني لا يذهب بعقولهم لا يسكر ولا يذهب بعقوله يعني إخونا وأو خمرك كلا هي يا لبهشتاها سكران ناب وعقل دسنا نادن. بلان ليرا نا بعقل وإذا استوفت الشروط فلا يخلو اسمها إما أن يكون مضافا أو شبيها به أو مفردا هذا دين باسي اسمي اسم الله يعني مرجني اسمي الله هميشة شيء بيت هميشة مفرد بيه يعني اسمي الله صحيح على تيتيها يا مفرد مفردش لم بابوت من كلمة نج الجمعي تكسير بيهن مثنى بيهن جمعين بدك ن كلمة واحدة ما مفهومك كي خاصة لم بابها أن يكون مضافا أو شبيها به يعني شبيه بالمضاف شبيه بالمضاف الشيء. تماشى كأسم مضاف غلام الزيد. حتى غلام إضافاً نكى يبوا لي زيت تصورنا غلام مزيت الشيء. سبوا لي غلامون. ذهني تولى شوية. الصورة توا نايد وزتة. نايد وزت توا. بلا هو تغلام الزيد. عبى تما عريف لا الذهن معروف. لبرأوى ك مضاف احتياجي بمضاف إليه هي بوت. توضيح معناه يا اتضاح معناه شبيه بالمضاف جوايا كلميك مضاف ومضافليهين بلان بورن بنوي معناكي بيويسي بدواي خويه بيويسي بدواي خويه هنا لا قبيحا فعله قبيحا فعله يسال لا قبيحا فعله بيويسي بشيه بيويسي بكلمه هيا لدواي اوا شي كارونيكا تو. بون لا طالعا جبلا. لا طالع جبلا. لبدأوا في وصف الكلمات هي رونيكا تو. ل لمرواوا نا ونا والشبه بالمضاف. بوتي شبيه بالمضافة. لاحتياجه إلى ما بعده في توضيح معناه. لبدأوا نا ونا والشبه بالمضاف. وإذا استو وإذا استوفت الشروطه. فلا يخلو اسمها اما ان يكون مضافا او شبيها به او مفردا كقولك لا صاحب علم ممقوت مبغوض يعني مبغض ان يعني صاحب علم يغنيا يعني مبغوض بيت يعني شايسي يسيء هبيت كارقض لي بيت صاحب علم مضاف ومضاف اليه يسأل عرابي كان لا نافي للجنس صاحب اسم لا منصوب بو منصوبة مضاف ومضاف إليه يعني. وهو مضاف علم مضاف إليه ممقوت خبر لا صاحب علم ممقوت ولا صاحب جود مذموم والشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من من تمام معناه يعني في فيه وبالكتب ياشتك هبيد لفاش خوي كبوت تواو كدني معناك اما مرفوع به يعني فهو او مرفوع به وكو لا قبيحا فعله يسا لا نافي للجنس قبيحا اسم لا منصوب اسم لا منصوبة لابده وش بيه بالمضافة فعله معمول قبيحانا يعني لا ه لا قبوح فعله لا قبوح قبوح فعل فعله فاعل اسف فعله فاعلي قبيحنا يعني اسم فاعل يعمل عمل فعلية وفصلك إن شاء الله ديد اسم فاعل يعمل عمل فعله مصدر يعمل عمل فعله اسم مفعول وشن شتىك هي عمل اكن اس او قبيحنا هرشن صفين مشبهه باسم الفاعل تشي هي عمل أكاد لفاش خوي اوتا فعله بوتفاعل ام مرفوع به ممدوح خبريه خبري لا او منصوب كابو ما بس اويش شبيه بالمضاف أو إلى دوايدي اكل مرفوع به اكل منصوب به اكل مجرور جبير لا طالعا جبل حاضر لا طالعا اسمي لا منصوبة جبلا مفعول به يبقى طالعا طالعا يعني طالنا وطالعنا ضميرك هي أبيتها شيء أبيتها فاعل يعني طالعنا يعمل عمل فاعل شيء ومفعول به شيء بناء على سروة ويفعلك شيء متعدية لا طالعا جبلا حاضر أو مخفوض بخافض يتعلق به ين شبه بالمضافقة جرك دروسك لا خيرا لا خيرا من زيد لا خيرا من زيد عندنا سخيرا اسمي لايا نافل الجنسة اسمي لايا منصوبة لا خيرا عندنا من زيد لاب من زيد لاب لا خيرا عندنا أما من زيد يعني لا خيرا من زيد ابني مخفوظ بخافض يعني استمجرور بجار يعني زيد مجرور يكا لدواي خيرا هاتوا يتعلق به يعني يتعلق بخير يعني لا خيرا من زيد جار مجرورك متعلق بخيرانه من حيث المعنى مرتبطا من حيث المعنى بخيرا كابو اجر لدوي شبيه بالمضاف مرفوع بيت يان منصوب بيت يان مجرور بيت لابد منه بوشي لتمام معناه وإن كان مفردا أو غير مضاف وإن كان مفردا أي غير مضاف ولا شبيها به يعني اجر مفرد بو مضاف نبو يان شبيه بالمضاف نبو فانه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا يعني بام بنيش نبات ما مستحيل ولا اما اوايكه وين كان مفردا اجر مفرد به يعني مدفع ياني يعني مضاف شبيه أما مصطلحا ياني بابا أما مدفع ياني مدفع ياني شبه نبي. كابو اجر اسم لا مفرد بو. مضاف نبو شبيه بالمضاف نبو يبنى على ما ينصب به. بتشين نصب كريت. ليشونا كان يترى؟ بو بنى لو كان معربا. هرتش هرتشن أجر شيش بيت. معربش بحر أصلا خو بيت مبني نبي. فإن كان مفردا أو جمع تكسير أجر مفرد بيت. ينجم تكسير بيت. مفردي مفرد مفردي مفرد اسمي مفرد اسم مفرد يان ينجمع تكسير بيت يبنى على الفتح نحو لا رجل ولا رجال فنك أصل أمانة بتشين نصب كان وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما فإنه يبنى على الياء كما ينصب بالياء تقول لا رجلين ولا مسلمين عندك وإن كان جمع مؤنث أقى جمع مؤنث بيت بني على الكسري أما أصله لا مسلماتي نعلي لا مسلمات أصل أوي وأوجه مشهورة وقد يبنى على الفتح كم جار هاند جارها لا مسلمة تا في الدار نك كسر نسيتي نحو لا مسلماتي أبي بعلي لا مسلمات شو مكتوب وقد يبنى على الفتح نحو لا مسلمات في الدار وقد روى بالوجهين قول الشاعر ام قولك يا ساء هنث طلب هرذك لا سابغات ولا جاوا باصله تقل منونا لدى استفائر لدى لدى استفائي اجالي لا سابغات دا سابغات ولا جاوا باصله ندرع نجيشي عظيم جيشي كيزور جوري شجاع ناتو أن الريغلة منون بقرن يعني مردن رجل مردن لأن اجل أجل ناقيد الريغلة مردن ناقيد ناقي لدى استيفاء أجالي يعني عند استيفاء الأجال يعني كاتيك أجل بيت نجيشي زور غوري شجار رغيلي اغري ندرعو ادوات واسباب رغيلي اغري شاهدكه چيا لا سابغات لا سابغات بهر دو شير روايت کراوه نكتفي بهذا القدر صلى الله على محمد